خذوني يا أحبائي خذوني إلى أرض الحجاز مع الظفيري خذوا قلبان تملكه هيامي يطوفوا السابع بالبيت الحرامي يطوفوا السابع بالبيت الحرامي